وأسروا النجوى الذين ظَلَمُوا هل هذا إلا بشر مثلكم أَفَتَأْتُونَ السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء وَالْأَرْضِ وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 وما خلقنا السماء وَالْأَرْضَ وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيذمره فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مسفقون ومن يقول منهم إني إله من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 وجعلنا في الْأَرْضِ رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها وهو الذي خلق الليل والنهار الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأ فإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموون كل نفس بائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هُزُوًا أهذا الذي يذكر آلِهَتَكُمْ وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سَأُرِيكُمْ آياتي فلا تستعجلون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 ونضع الموازين الكسط ليوم الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كان مثقال حبة من خردن أَتَيْنَا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وَضِيَاءً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 الشاهدين وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم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 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 وَكُنَّا لَهُم حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مسني الضر وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمين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 وإسماعيل وإبريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إِنَّهُمْ من الصالحين وَذَنُونِ إِذْ ذهب مغاطبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى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 إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاقِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوِيلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إِنَّمَا أَنْتُمْ لها لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا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 بعد الذكر أن الأرض يرثها الله الصالحون إن تتعلموا ان الله يجب ان تتعلموا ان الله يجب ان تتعلموا ان وما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ادري اقريب ان بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين